اللاميم اللاميم تلك ايات الكتاب الحكيم تلك ايات الكتاب الحكيم ودن 10-اللاقذر ورحمة للمحسنين 11-الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 12-الذين يقيمون الصلاة ويؤتون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن, سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم عن سبيل الله بغير علم ويتقذها هدوة أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا كأن لم يسمعها وإذا تسنى عليه آياتنا وإلا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا كأن لم يسمعها كأن في نيه وقرى فبشروا بعذاب اليم فبشروا بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات آتِ نَعِيم خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ولقى السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها إلى البس وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من قَالَ ٱللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ هَٰذَا خَلَقْتُ ٱلْمَآءَ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ بَلِ ٱلظَّٰلِمُونَ